بِأَنَّكُمُ الْمَفْتُونُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدَّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ 116. بخير معتد أثيم 117. عتل بعد ذلك زنيم 118. أن كان ذا مال وبنين 119. إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين 110. سنسمه على الخلطوم 111. 119. إذ أقسموا ليصرمنها مسبحين 110. ولا يستثنون 111. فطاف عليها طائف من ربك وهم ناسون أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين لَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لضَالُّون بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُكُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 126. لو كانوا يعلمون 127. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 128. أفنجعل المسلمين كالمجرمين 129. ما لكم كيف تحكمون 120. أم لكم كتاب فيه تدرسون 121. إن لكم 119. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِوَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ 110. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ 111. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَاءِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 119. وعيث لا يعلمون 110. وأملي لهم إن كيدي متين 111. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 112. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 113. أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 112. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم 113. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 114. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الدكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم